لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل اللَّهُ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنين وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً